هذا بلاغ هذا بلاغ هذا بلاغ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا, وليعلموا م و إله و ع ه ا ل ن م ا هو إ ل ه واحد س ي للعلوم ا ل ا س ل ا ب ي ه